والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بالخلق الخطر أرض تدعو الرب اين البطل وما قومنا ويشامقوا وتعل في الحجر